الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله ورحاله ومن استداد هديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجنع والدين القصل الثالث عن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنه والجماعة والكلمه الأولى التي سأقولها أعتقد أن هذا هو التحدي الكبير الذي يواجه أهل السنة والجماعة أعتقد أن المحافظة على الخصائص السلوكية وإبراز المنهج الأخلاقي لأهل السنة هو التحدي الذي يواجه أهل السنة وذلك لأنه هو الإطار الأخلاقي الذي يحافظ على تماسك أهل السنة فإن أهل السنة لو فقدوا هذه الخصائص لصاروا حربا على بعضهم طعنوا في بعض وشهروا ببعض ولا عصفت الوحدة بين اهل السنه لادنى شبهه ولاقل سبب اليوم الذين يعيشون خارج اطار الخليج في الدول الباقيه كمصر السودان المغرب العربي في اسيا في شبه القاره الهنديه يحسون أن أهل السنة كثيرا ما ينقشمون على أنفسهم وسبب انقسامهم هو اختلافهم في قضايا اجتهادية والقضايا الاجتهادية محتملة لكن السوء في أن نبني على القضايا الاجتهاديه مواقف عدائية هذا هو الذي هو مرفوض عند أهل السنة والجماعة بمعنى قد نختلف في مسألته ويسعنا الاختلاف كما وقع بين الأولين لكن الذي يختلف بيننا وبينهم أننا تستغرقنا القضايا والمسائل الخلافية فبالتالي الحديث عن الخصائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة مهم أولا لأنه هو التحدي الذي يواجه أهل السنة ثانياً لأنه هو الإطار الأخلاقي الذي يضمن لأهل السنة تماثقاً وثالثاً الخصائص الأخلاقية تظهر في الإطار النظر مدى رحمة أهل السنة بأهل القبلة من أهل الإسلام ومتى رحمة أهل السنة بأهل البدع كيف أنهم يعني كلمة لطيفة جداً للشيخ الإسلام السيد رحمه الله يقول اهل السنه يدعون الى الحق ويرحمون الخلق يعني مما يميزهم انهم يدعون الى الله ويرحمون خلق الله يحسنون اليهم واذكر <تصفيق> كلمه لطيفه كان يقولها الشيخ الالباني رحمه الله كان يقول لا تجمعوا على الناس ثقل منهجنا وثقل تعاملنا عليهم وثقل اسلوبنا المنهج السلفي منهج ثقيل لانه يحذر الانسان من القيود العصبيه المذهبيه الشيوخ يحذر الإنسان من اعتاده والفه من عقيده وعاده وسلوك هو ثقيل على الناس فإذا جمعنا للناس ثقل منهجنا وفضاغة سلوكنا كنا للناس فكنا فنفرناهم عن منهج اهل السنه هذه النقطة في غاية الأهمية أيها الدخوة واضح أول ما واضح أو واضح أول يعني المنهج الثلاث في المنهج قوي فبالتالي إذا ما دعونا لهذا المنهج علينا ان نترفق بالناس مثلا الصوفيه عندهم بدع وعندهم خرافات وأسوأ ما في الفكر الصوفي من انحراف تقديسه للبشر يعني خرافه الطرق الصوفيه محورهم الشيخ الولد الصالح يعظمونه الى داهيه التقديس لكنهم ألفوا هذا ونشأوا عليه وهم صغارا فإذا جئنا لندعوهم علينا أن نترفق بهم أن نحسن إذ تعاملهم أن نحسن أسلوبنا فلا نبادئ إلى تكفيقهم ولا إلى تفسيقهم ولا إلى تبديئهم وأن نحرص على هدايتهم وإخراجهم مما هم فيه فبالتالي هذا مثال لذلك الخطائص السلوكية والأخلاقية لأهل السنة والجماعة للأسس الشديد نشأ عندنا من لا يلتزم بالضوابط الأخلاقية عند الخلاف لأن لا أتكلم عن أهل السنة أظلمهم انهم لا اخلاق لهم بل هم احضر الناس اخلاقا ويدعون الى الاخلاق لكن لا يلتزمون ضوابط الاخلاق ولا يعلون المنهج الاخلاقي المتميز لاهل السنه والجماعه فيما بينهم اذا اختبتهم اضرب لكم مثال يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ان عمر بن, الخ... بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يختلفان في مئة مساله من عويصات المسائل يعني فتاوى فاطله مثلا يعطيك مثال لو ان رجلا زنى لامراه ثم اراد ان يتزوجها فتوى عمر رضي الله عنه اوله تفاح وآخره نكاح والأفضل تقنين هذه العلاقة بدلا من أن تستمر في الحرام أن يوضع لها إرطار من الحلال وفتوى بن مسعود زانياء مجتمعا أبدا. يعني إذا زنى رجل بمرأة ثم أراد أن يتزوجها حتى ولو عقد عليها يكون معها بالحرام والذريه حرام بفتوى عمر والله عنه حلال ونفس المسعود حرام ومثلا ايضا من حلف من حلف بالحرام قال علي الحرام او حرمت زوجتي او زوجتي علي حرام عرفت فتوى ابن مسعود ان هذا ظهار وفتوى عمر بن الخطاب ان هذه يمين يكفر عنها بكفاره اليمين العاديه اطعموا عشره مساكين إلى آخر الكفار ومئة مسألة من هذه المسائل إذا أقبل عبد الله بن مسعود ودخل على عمر رضي الله عنه قام إليه وبجله وأدلته وكان يقول عن ابن مسعود كنيف ملئ علما كنيف كنيف يعني إيش جراب تعرف الجراب ولا ما تعرفه حتى الجراب ما تعرفه تعرف الجراب معروف صح الجراب معروف كنيت ملئ علما بالرغم من أنه يختلف معه في مئة مسألة من أوساط المسائل وإذا ما لما مات عمر بكى عليه عبد الله بن مسعود وقال دفن عمر ودفن معه تسع احشاد العلم لقد كان اسلامه فتحا وهجرته نصرا وامرته رحمه فبالتالي المحافظه على المنهج الاخلاقي عند الخلاف هذا الذي نفقده حاسم الاطم رحمه الله هو من علماء السلف نقل الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه القيم الرد على المخالف من اصول الاسلام صفحه ستين ان حاتم القصم قال اظهر على خصمي بثلاثه اشياء يعني اذا خصمه احد قال اظهر عليه باسمه بثلاثه اشياء أفرع إذا أفرع خطمه إذا كان يخاطمه في مناظرة أو مختلف معه إذا أفرع خصمه يفرح وأحذن إذا أخفأ هذه الثانية وأحفظ نفسي أن تتجاهل علي أو أن تجهل علي سمع الإمام أحمد هذا الكلام فقال ما أعقله من رجل قال يعني اظهر على خصمي بثلاثه اشياء افرح اذا اصاب خصمي واحزن اذا اخطا خصمي واحفظ نفسي ان تجهل عليه وان تتطاول عليه ولذلك يقول مصنفنا في الخصائص السلوكيه لاهل السنه اهل السنه خير الناس للناس خير الناس للناس وهذا شيء عجيب يعني اهل السنه والجماعه يردون على اهل البدع لكن الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال واذا رد اهل السنه على اهل البدع ردوا رحمه بهم لا للتشفي ولا للانتقام يودون عليهم ليس للتشفي ولا للانتقام إذا أهل السنة والجماعة لا شك أنهم خير الناس للناس طيب ثانيا أهل السنة والجماعة ينضبطون بالكتاب والسنة وبأخلاق الكتاب والسنة في سائر معاملاته وهذا يعني يا إخوان أن أهل السنة يعاملون افرادا مختلفين وطوائف مختلفة فمثلا تعامل أهل السنة مع بعضهم ومع علمائهم يختلف عن تعامل أهل السنة مع الكفار مثلا ولكن النقطة المهمة التي ينبغي أن نركز عليها وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة يقول الشيخ إسلا بن رحمه الله تعالى وأهل السنة لا يتكلمون عن أهل البدع إلا بعلم وعدم. بمعنى لا يقولون أهل البدع الذي لم يقولوا ويعجلون مع أهل البدع إذا تكلموا عنهم ويوفّصون أهل البدع. فلذلك هم ينضبطون بالكتاب والسنة في سائر علاقتهم طيب أهل السنة والجماعة يرتزون على قضية الأنفة والائتلاف وقد, وقد ذكرها المثنفة أشبه الله هنا. يقول وأهل السنة والجماعة مائتين وثمانية يحاسبون على الجماعة ويلتزمون الصاعة في المعروف وأهل السنة عندما يحاسبون على الجماعة ويلتزمون الطاعة يفعلون ذلك من منطلق العلم الشرعي والعمل به ولذلك من نفس المنطلق فهم يطيعون في صاعة الله ولا يطيعون في معصية الله. طيب هذا الكلام معنا تلائم أهم شيء لما نتكلم عن الوحدة بين المسلمين أن نركز على الموازنة بين إقامة الجهاد حتى مع البدع وبين الحرص على وحدة المسلمين. وبين اقامه الحق الذي أنزله الله عز وجل فمثلا بعض الناس يريد ان يجمع الناس حتى على خلل الاعتقاد يريد ان يجمع الناس وان يدعو الى وحده حتى ولو حصلوا هنالك خلل وكان هنالك خلل في عقائد الناس يعني هم يوازنون بين جماعه المسلمين والحث عليها وبين الحق. مثلا هل السنه إذا حاربوا البدع يتهمهم بعض الناس بأنهم يفرجقون كلمة كلمة من؟ كلمة المسلمين هم في قضايا العقيدة لا يجاملون يوم بعد فتح مكة وفي غزوه حنين بعض مسلمات الفتح قالوا اجعل علنا ذات انواط كما لهم ذات انواط حقيقة الوضع لم يكن يتحمل إذ علنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق لم يكن الوضع يتحمل لأنهم يقاتلون الكفار الأصليين وهؤلاء دخلوا في الإسلام ولكنهم لم يقوموا فيه فليس من المصلحه أن نفخدهم كنت أتوقع أن يكون رد النبي عليه الصلاة والسلام لهم بعد أن نفرغ من قتال هؤلاء المشركين ومن قتال هؤلاء الكفار نصحح عقيدة هؤلاء بعد الانتهاء من المعركة مؤتمرا تقدم فيه أوراق لمناقشه في هذه الانحرافات العدو على مقربة فقال الله أكبر إنها الثمن لقد قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله استغربت لرب الفئر في وضع لا يتحمل يعني الآن مثلا لو في شخص أخرج فتوى فهذا ما تقول الأمة في إيه وما هذه الفتوى يا أخي هذا عالم له نظراته اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق لو أنه أكثرهم في الحال أدى هذا إلى فرقة المسلمين وإلى تمكن العدو منهم لكن فضايا الاعتقاد والفوافل العخذية لا تحتمل الإرشاء وكان رد النبي عليه الصلاة والسلام فيها سريعا وصالما يعني لم نرجع المسألة في الحال قال الله أكبر كل يوم أكداد إنها لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذ علنا إله كما لهم آلها فبالتالي أهل السنة والجماعة إذا ما دعوا إلى العقيدة لا يفرقون المسلمين إنما يوحدون أهل الإسلام على الحق وإلا لو اجتمع أهل الإسلام على غير حق كان اجتماعهم كفرقة سواء ولا قيمة لاجتماعهم هذا لا قيمه لهم بمعنى قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا, ولا تفرقوا هذه الايه تحتمل تفسيران الاول او تحتمل الايه تفسيرين. التفسير الأول واعتصموا بحبل الله جميعه لان سبب فرقه المسلمين أنهم لم ياخذوا بجميع ما انزل الله فجزاوا ما انزل الله فكان سببا لاستمساك كل طائف بما عندها من في الحق فخالفت غيرها فاعتصموا بحبل الله جميعا أي بجميع حبل الله اذا اخذ الناس بالدين بمفهومه الصحيح افضل لم يقع هنالك خلاف او اعتصموا بحبل الله جميعكم الجميع يعتصم بحبل الله اذا بعض الناس اعتصموا بحبل الله والبعض الاخر لم يعتصم بحبل الله وقعت الفرقه لو انهم اعتصموا بحبل الله مجزا جزاوا ما انزل الله ايضا كان هذا سبب للفرقه بقوله وأقتنم بحب الله جميعا إما بجميع حب الله بجميع ما انزل الله لا تجزئوه خذ الدين كله أو لا يتجزأ بعضكم كلكم يعتصم بحب الله طيب فلذلك هم يوازنون بين الدعوة إلى التوحيد وبين التوحد مع المسلمين وفرق أيضاً بين المواقف الطارئة عند أهل السنة وبين الأصل مثلاً قاتل شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله التتار مع الصوفيه وكانوا في ذلك العصر خصومه لكن التتار كان عدو أكبر من من الصوفية ذلك حتى يقول أنه كان يقاتل مع التتار الصوفي إذا رمى الرجل من الكفار يقول يا عبد القادر يقصد الجيلاني انصرنا ويرمي بالسهم فيقول له شيخ الإسلام تيميه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله أشد رميك عليه فلم يؤخر خضية التوحيد لكنه راعى للظروف الاستثنائية الصارئة التي تمر بالأمة في تلك الفترة فإذا هذه نقطه مهمة جدا طيب أهل السنة والجماعة من خصائص أخلاقية، وهذا يكتب لأن المصنفة يعني ما ذكره على بالطريقة التي سوف اذكرها الآن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أهل الإسلام يعني يوالون جميع المسلمين بقدر ما عندهم من طاعت يتولون جميع أهل الإسلام بقدر ما عندهم من طاعت لذلك قرر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة صفحة 162 أهل السنة يوالي بعضهم بعضا ولا أنعاما ويأذر بعضهم بعضا ولقد أسلفنا أن العذر الذي يعجر به أهل السنة بعضهم بعضا في مسائل في مسائل في مسائل الاجتهاد أما في مسائل العقيدة فإنهم يبينونها ويحاربون البدع ولا هوادة في ذلك طيب لكن عندهم قاعده هنا ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول رحمه الله لو أنه كلما أخطأ إمام وهذا من الكلام اللطيف ولو أنه كلما أخطأ إمام من أئمة المسلمين في أحد المسائل العلمية حتى في أمور بعض مسائل العقيدة الخافية بدعناه وهجرناه قال لما بقي معنا ابن منده ولا ابن الصلاح ولا ابن نصر ولا من هو أجل منهما لذلك ذكر الذهبي هنا قاعدة مهمة في تعاملنا مع أخطاء العلماء حتى ولو كانت في بعض مسائل الاعتقاد قال لا نعصم ولا نؤثم وهذه قاعدة مهمة لا نعصم ولا نؤثم لا نعصم لا ندعي أن لأحد عصم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نؤثم من أخفأ منهم في أحد المتائل فهو بالنسبة له مأجور على اجتهاده ولذلك يذكر الذهبي نفسه رحمه الله قال ونحب أهل السنة ونحب السنة وأهلها ونحب ما فيهم من الاتباع وتعظيم النصوص ولا نحب ما ابتدعوه يعني إذا وقعوا في بدعة لكن بشرط أن تكون البدعة تأويلها سائغا يعني أن تكون البدعة من التي تأويلها سائغ بعض البدع أهل السنة لا يقبلون فيها يقول شيخ حسام بعض أئمة السنة وقعوا في بدعة في العقيدة بعض أئمة السنة وقعوا في بدعة في العقيدة لكن أهل السنة لا يتبعونه فيما ابتدعوا يعني إذا ابتدع شيء لا يتبعونه ولكن قد يلتمسون له العذر وقد يحسنون التعامل معه فبالتالي هذه فضحة 162 يوالي بعضهم بعضا ولا أن عاما ويعدر بعضهم بعضا في الإطار الذي شرحته لكم التفريق بين المسائل العقيدة وغيرها لكن الذي عرف عنه العلم وعرف عنه الصلاح وعرف عنه الصدر لو أنه أقطأ في بعض مسائل العقيدة الخافية أو وقع في بنعة تأويلها سائب عذروه ولكنهم لا يتبعونه في بدعته وفي نفس الوقت لا يهدرون حسناته وهذه قاعده ذكرها سيقول ثم تيم يقول رحمه الله لا يفسقون المجتهد المخطئ وان كان في اصول الدين لا يفسقون المجتهدة المغفر وإن كان في أصول الدين الإمام ابن حزي الظاهري رحمه الله تكلم عنه علماء المالكية سلاما شديدا فيه عبدا يعني ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب العواصم من القواطم قال عن ابن حزم دخلت الاندلس فوجدت فيها فتنة الضاطلية وخرجت منها وتركت فتنة الظاهرية وطعن فيها قال الشيخ حلسان سيمية وابن حزم إمام في الدين غير أن الناس آخذوا عليه بعض مسائل في أصول الدين غير أن الناس عليه بعض مسائل في أصول الدين مع الوقيعة في الاكابر كابي حنيفة ومالك كان الشديد يعني يعني إذا خالفوا في مسألة كانت لهجته شديدة حتى كان يهمهم بالتجهيل يقول هذا جهل من مالك وكيف يقول أبو حنيفة بهذا القول حتى كانوا يقولون. قال الشيخ الاسلام تيمر رحمه الله ولكن هذا لا يهجر مكانته ولكن هذا لا يهجر مكانته مكانه من ابن حزم وقال الذهبي عن ابن حزم لما, لما اورد كلام القاضي ابو بكر بن عربي وقال وليس للقاضي ابو بكر ابن عربي ان يتكلم في ابي حزم فانه لا يبلغ منزلته ولا يكاد يعني القاضي العربي لا يساوي شيء بالنسبة للحذر وليميل شديد لأبي محمد لحبه الشديد للحديث الصحيح ونبذه للتقليد غير أني لا أوافقه في كثير من مسائل الأصول والفروع بل اكاد أقطع بخطئه فيها لا أبدعه ولا أفسقه وأكاد اخضع لفرط ذكائه ولسعة علمه ولذلك قال الزهبي رحمه الله تعالى لما تكلم أبو نعيم الأصرحان طعن أبو نعيم الأصرحان في ابن مصر وطعن ابن مصر في أبي نعيم قال وكلاهما من أئمة السنتي وكلاهما عندي من العدول ولا آخذ بقول أحدهما في الآخر وفي نهاية كل ترجمة كان ابن حزم يقول والإنصاف عزيز ونعوذ بالله من الهوى والصبابه والاصطف عزيز ونعوذ بالله من الهوى وشنو؟ ها والصبابه لذلك اقول يا اخوان من اجمل الكلام ولا افتى اذكره وارجده أن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة بمنزلة ب... على أهمية مهمة لأنها هي الإطار الأخلاقي الذي يحفظ لأهل السنة تماسكهم فأهل السنة تعصف بينهم النوازل التركية والقبائل الاجتهادية والمسائل الظنيه تفرقهم وتشتتهم ويثنف بعضهم بعضا وهم داخل أهل السنة والجماعة ذلك لأنهم فقدوا المنهج الأخلاقي عند نزول الخلاف، فهم لا ينضبطون للمنهج الأخلاقي عند نزول الخلاف، وهذا من أسوأ ما يواجه أهل السنة والمنهج الأخلاقي أيضا يجعل أهل السنة يحسنون التعامل مع أهل البدع ويحسنون استقطابهم بغير مجاملة ولا تنازل عن دينهم وأصولهم ولذلك كان الشيخ الألباني يقول لا تجمعوا على الناس ثقل منهجنا وفضابة أسلوبنا أصلا منهج أهل السنة فيه ثقل وفيه قلوب على الناس فلا نجمع عليهم ثقل المنهج وفضابة أسلوبنا يكفي أن المنهج عليه الفقيل وهذا يعني أن المنهج الأخلاق في التعامل مع الآخرين ينبغي أبيان ودط فرق بين أن نرد على المبتجئ وهذا أيضا فيه قائدة مهمة يعني يقول الشيخ الإسلام تيمية لما نأتي في التعاون مع أهل البدع سوف تطبيح هذه المنهجة وشيخ الإسلام تيمية من أكثر ما يميزه أن منهجه منهج استقراء كلي يعني لا يتكلم عن موقف واحد مثلا بعض الناس يقرأ مواقف الإمام أحمد مع اهل البدع هكذا يقول بتيمية فيظن أن الموقف مع اهل البدع الترامة دائما قال ابو تيمية وليس الامر كذلك إنما كان الإمام أحمد صارما معه لعظم السنة في عطره ولقوة تأثيره اذا هير أهل البدع وليس بالضروري أن يكون هذا منهجا مفترضا لأهل السنة في كل زمن وكأن ابن تيميه يتحدث عن بعض الذين لاموه في إحسانه إلى أهل البدع وعدم اتخاذ مواقف قاطعة فاطلة معه كان يعيشهم في المجتمع قالوا ينبغي أن تكون كالامام أحمد قال أحمد إذا هجر هجر معهم الناس لكن إذا هجرنا نحن من يحجر معنا أحمد إذا هجر المبتدع رجع المبتدع وإذا هجرنا المبتدع ثماد المبتدع فبالتالي ينبغي أن يستقي أمنهج أهل السنة والجماعة كله فمثلا في منهج أهل السنة الغض على أهل البدع ومع الغض الصحمة بأهل البدع وذلك على حسب كل موقف وعلى حسب أنواع البدع ودرجاتها فليست البدعة البدع كلها على درجات واحدة ولذلك يقول ابن الداعي إلى بدعته ليس كالساكت عن بدعته والعامي في البدعة ليس كالمعلم في البدعة لذلك يقول أجمع اهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون عوام الرافضه عامه الرافضة ليسوا بكفار عند أهل السنة هل يكفرونهم ولن يكفرهم اصلا وبالتالي لا بد من إعلاء المنهج الاخلاقي لأهل السنة عند الخلاف وعند غيره ولذلك أقول أيها الكرام اختلف خالد بن الوليد رضي الله عنه مع سعد بن أبي وقاص اختلفوا وهم يقاتلون الفرس في العراق وكانت احنا سبحان الله السبب عندهم علم عميق وبعد نظر سعد من السابقين بسلبه خالد رضي الله عنه خالد اسلم في السنه الثامنه من الهجره وسعد رضي الله عنه سادس شركه في الاسلام لما اختلفوا كانوا في بلاد الفرس أمام القتال عمر بن الخطاب رضا الله عنه علمه في المدينة أن الأمر لن يستقر هكذا لا بد من أن يرسل إلى أحدهم فيأتي إلى المدينة فأرسل إلى سعد ذلك لأن خالد المرحلة مرحلته فجاء سعد إلى المدينة سمع بعض الناس أنه هناك خلافا بين سعد وبين خالد فجاءوا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يطعنون في خالد عنده وهذا يعني الصياط في الماء ها؟ العقل يعني هم يعلمون أنه عنده خلاف معهم فجاءوا يذمونه فقال للصعد في خالد الصج اسكت إن الذي بيني وبين خالد لم يبلغ ديننا بعد يعني لا يبيح الكلام فيه إلا بعد أن يخالفه في الدين ولما أورد البخاري رحمه الله أن علي بن أبي طالب تخلف عن بيعه أبي بكر فجاء بكر الله عنه إلى علي في البيت وتكلم معه فقال له علي يا أبا بكر إنا لنعلم فضلك وإنا لم ننفذ عليك يعني ليس أمر منا حسب ولكننا كنا نظن أننا في أمر الخلافة لنا شورة أو نستشار ولكن إذا كان الصلاة الغداه في صلاة الظهر أبايعك على الملأ وجاء علي رجبه عنه وصلى مع عزقه صلاة الظهر وصعد المنبر وأخر بكل فضائل أبي بكر وبايعه على الملأ يقول ابن حجر امتناء الخلاف بين الناس في الاستحالة يستحيل الا يختلف الناس يستحيل إلا أن, أن يكون ذنب أما إذا بثر لا بد أن تختلف وعدم الخلاف بين الناس على الاستحالة وها أنتدى تراه وقع بين الأتابير ولكن الفرق بيننا وبينهم يدل على ان الديانه عند وقوع الخلاف عاصمة افاد ذلك ابن حجر في الفتح وقوع الخلاف يقع لكن وجود الديانه والورع عند وقوع الخلاف هو مما يعصب ولذلك هل السنه والجماعه يوالون بعضهم بعضا كما اسلفنا في هذه النقطه يقول ايضا ثامنا اهل السنه يوالون ويعادون على اتاه الدين ولا يمتحنون الناس بما ليس من عند الله من الاشكالات الكبيره في جدا التحزق. التحزق يعني الشخص ينتمي الى جماعه او مجموعه يغلق نفسه عليها من كان داخل إطاره الضيق يحسن اليه ومن كان خارج هذا الإطار لا يحسن إليه فيشعل الجماعات معاقدة للولاء والبراء وهذا يخالف منهج اهل السنه والجماعة ومن أسوأ ذلك يعني شوف أورد ابن تينة من هذه السنة, السنة النبوية كلاما لطيفا اسمه هذا الكلام هذا الكلام عجبني قال بعض الناس إذا أراد أن يعرفه هل أنت من أهل السنة او أو ليس من أهل السنة يسألك عن يزيد ابن معاوية فمن طعن في يزيد كان من أهل السنة ومن لم يطعن في يزيد لم من أهل السنة قال وإن الله لم ينصب يزيد حبه وبغضه معلما للحق فليس لأحد أن ينصب أحدا من الناس يريد متحه أو ذمه وإن كان علي وطلحه والزبير لا يجوز ذلك ولذلك يقول أيضا في موضع آخر ليس للمعلمين الذين يعلمون الناس أن يحذفوا الناس لهم يعني مثلا أنت شيخ من أهل السنة تلوابك لا ينبغي أن يكونوا متكوكئين حولك أنت فقط لذلك الشيخ العباد في رسالته القيمه التي أنصح بأن تقرأ وأنصح أن توزع على مستوى العالم كله رفقا أهل السنة لأهل السنة رسالة صغيرة جدا في خمسين طفحة أو كذا صغيرة جدا رفقا أهل السنة لأهل السنة يقول طفحة 46 قل أن تجد عالما لا يأخذ الناس عليه وإن الشيخ الألباني كان الناس يأخذون عليه ما مآخذة لإفتائه لكشف الوكف وجواب ذلك، وقولي في الذهب المحلق، وفي كثير من المسائل، غير اني لم استفد من كتب أحد، كاستفادتي من كتب الشيخ ناصر الباني. وان من أسوأ البدع أن ينسب اناس يمتأن بهم. يعني تقول مثلا ماذا تقول في فلان الفلاني؟ أنا قد أكون من أهل السنة، لكن ما عندي موقف من شخص. لاني اطفال لا اعرفه ولم اقرا له انت تريدني ان اتخذ موقفا حادا تجاهه كما تعرفه انت ليس بالضروري, ليس بالضروري. هذا امتحان للناس باصول مبتدعه وعلى هذه الاصول نعقد ولاء وبراءه بل بعض الناس يجعل المسائل الاجتهاديه اصولا فمن وافقه فيها كان من أهل السنة ومن لم يوافقه كان من أهل البدع أنت ابتدعت أصولا جديدة توالي عليها وتعادي عليها وهذا من الكلام المهم الذي يحتاجه أهل السنة والجماعة طيب يقول سبحانه 24 تابعوا معي يقول ادعو السنه يعملون على تاليف قلوب الناس واجتماع سلم طيب هنا اقرض امه الوقت انتهى للسنه احمد ها انتهى طيب من هذه المساله يقرر شيخ الاسلام تيميه قائد عظيم جدا يقول هذه نحتاجها في الواقع العملي ترك المستحب هكذا يسميها قاعدة ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس قاعدة ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس ليش لأن تأليف قلوب الناس واجب فهنا نترك المستحب لأي الواجب وذكرت في ذلك مسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكتقنا في حديث البخاري قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم السعبة لم تكن على قواعد إبراهيم كانت قد تغيرت فقال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبه وبنيتها على قواعد ابراهيم ولذلك يقول لو وجد شخص لا يجيد قراءه سوره الفاتحه ولا يلحن فيها لحما يفصل الصلاه اجتمع عليه الناس يقدم ويصلي بالناس وان كان فيهم من هو اقرا منه اذا كانت لا تجتمع عليه الكلمه هذا كلام عجيب جدا للمسيمية يعني الإمام الناس مشترين حوله ومراعاة لأي تأليف قلوب الناس عارف يخوض المسيمية من نزل في بلاد أهل البدع وكلها مبتديعة لا يترك الجمعة ولا الجماعة ولا الأعياد يصلي خلفهم ولا يعيد يصلي خلف في البدع ولا يعيد هذا من القواعد النظيفة طيب يا إخوان نحن أقول خلافة نحتاج عرفنا منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد لكننا لم نعرف منهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق والسلوك ولذلك سوف أختم بنقطتين ما ذكرها المصنف وأرى ضرورة ذكرها في الخلاف الأخلاقية الاخلاقيه والسلوكيه لاهل السنه والجماعه طيب لكن نقطه تاليف قلوب الناس فعل ابن مسعود خلف عثمان وقال الخلاف شر وقد اتم عثمان رضي الله عنه في منى وفي عرفه وسنته عليه الصلاه والسلام وسنه ابي بكر وعمر الاسلام فعل ابن مسعود وقال الخلاف صرف هذه نقطة في غاية الأهمية الحسن بن علي لما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان جاءه أهل, أهل العراقي قالوا يا, يا, يا إمام أنت أفضل من معاوية وأنت أحق بالمعاوية قال الجماعة مع ما تكرهون خير من الفرقة مع ما تحبون الجماعة هذه قاعده عجيبة والله تدل على عمك من الصحابة الجماعة مع ما تكرهون من تولي معاوي عليكم أفضل من الفرقة مع ما تحبون أن أكون إماما لكم ولكن أن تكون هناك فرقة شيء عجيب ولما أراد علي ان يصالح اهل السكين جاءه رجل قال والله لا نصالحهم والدم بيننا وبينهم والسيف بيننا وبينهم فقال له علي رضي الله عنه لما كانت الجماعه كنت فيها خاملا ولما وقعت الفرقة والفتنه نجلت فيها نجوم قرن المائن يعني بعض الناس لا يحيا ولا يعيش الا في اجواء الفتن بين الناس هذا في الاضافه لهذه المساله المساله التي اريد ان اضيفها هنا في منهج اهل السنه والجماعه نشر الادب والاخلاق في التعامل مع علماء اهل السنه يقول سفيان في الثوري رحمه الله تعالى اذا رايت الشاب يتطاول على المشايخ وان كان معه من العلم ما معه فايق من خير فيه ولذلك من أسوأ ما هو موجود بين الشباب الاذم اللقاقه والعين النقاده يعني بعض الشباب يقول يقيم فيقول الشيخ الفلاني يخطئ في النحو ومن من الشباب المثقف الجديد والشيخ الفلاني لا يستدل بالقران كلامه نظري كثير الشيخ الفلاني كلامه علمي يفتقر الخطابه ومن انت ومن أنت هذا يذكرني بحديث ابي هريره العزيز عند النماذج وإن وان كانت في اسناد الحديث مقال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يجلس يتمع الى الحكمة فيأخذ بشر ما فيها محاضرة كاملة يتكلم عن الأخطاء فيها فقط ولا يتكلم عن الخير الذي فيها قال مجرد درب تقييمه ينظر أو يجلس ليلتقط الأخطاء قال مثل من يجلس وهو يستنير الى الحكمة فيأخذ بشرها كما شل رجل أتى راعي الغنم وقال له اجذرني شاة من غنمك فقال له الراعي اذهب وخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم لن يعجبه من هذا القطيع الكبير من البهائم إلا السلب الواحد الذي مع الغنم فبالتالي هذا السلوك مرفوض عند أهل السنة، وأنا أريد أن يصح هنا في الخصائص الأخلاقية أن الشباب يحترمون أسياقهم ولا يتدخلون في الأخطاء التي بين الشباب إذاك هذا يقول لك شيخ ربيع رد على عبد الرحمن عبد الخالق. ما أنت مالك ماله يا أخي؟ دخ دخل الشنوق ما, ما يروي أخ. أنت مالك ماله؟ شيخ وديع عالم والشيخ عبد الوهاب بن خلف علي يقول لك رد عليه هل قرات الرد الجديد لم اقرا الرد الجديد ولا اريد ان اقراه هل قرات تحاويل هل قرات الواسطيه هل قرات هل قرات المار المار هل قرات الرساله التسعينيه له تقول لي فلان رد على فلان من الشيوخ هؤلاء الشيوخ وما الذي ادخلك قد بينهم الدرس القادم ان شاء الله الاصول التي اتفق عليها ثلثون في السنه يا